إن براب الكون يا نسل الهدى ما ذادها أي أمر حل بسيفة أحببت أن أطرح على إخواني ألا وهو أمر الانتقال من دار الفناء إلى دار الآخرة مروراً ببوابة مظلمة حفرة صغيرة أبكت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جثى على ركبتيه فقد ورد أنه حضر الرسول صلى الله عليه وسلم جنازة كانت تلحد فأتى مسرعا صلى الله عليه وسلم حتى وقف على شفير القبر ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بللت دموعه لحيته الشريفة وجثى على ركبتيه وقال يا إخواني لمثل هذا فاعد هذه الحفرة الصغيرة المظلمة سنسكنها كل منا سيسكن هذه الحفرة وحده لا أنيس له في هذه الحفرة إلا معا فإن كان عمله صالحا أتاه على هيئة حسنة يؤانسه إلى قيام السعر وإن كان عمله سيئا عياذا بالله أتاه وجلس معه في قبره ليزداد حسرة على حسرته إلى قيام الساعة وإذا نزل الميت في قبره خاطبته الأرض قائلة إن كان من الطائعين لله نصلى الله أن نكون وإياكم منهم قالت له أما والله لقد كنت من أحب الذين يمشون على ظهري الآن وقد صرت إلى جوفي لترين صنيعي بك فينفرج له كبره مد بصره صلى الله عليه وسلم وإن كان البعيد من العاصين المذنبين قالت له أما والله أرض الآن جماعت نطأها بيرجئ تقول أما والله لقد كنت من أبغض الذين يمشون على ظهري. الآن وقد سرت إليه لترى ما فيضيق عليه قبره عياذا بالله حتى تختلف أضلع نسأل الله أن يحمينا وإياكم وأن يعانسنا في كبورنا وأن يجعلها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النيران وأوصي نفسي وإخواني أن ننسى هذه الحفرة وأن نستعد لها يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قال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 فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتابها الى السماء حتى ينتابها الى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى فإذا كان الرجل السوء قال اخرجي ايته النفس الخبيثه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 فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد القديم ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر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 جاءنا بالبينات من عند الله فصدقنا فيطاللنا هل رأيت الله فيقول ما ينبغي لأحد أن ير الله فيفرج له فرجة قبل النار فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحتم بعضها بعضا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 فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله فيقال هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله قل براب يا نسل الهدى ماذا دهات أي أمر حل بالسيف فألقته يداك قل برب الكون يا نسل الهدى ماذا ده أي أمر حل به سيف فأرقى سو يدان أي بحر عمت فيه ثم ضيعت حمال أي بر تهتفيه حين لم نسمع صداك أي بحر عمت فيه ثم ضيعت حماك أي بر تهتفيه حين لم نسمع صداك يا سليل الحق هل من طلة تجلو صداك فيمين الكون تهفو لي يداك يا سليل الحق هل من طلة تجلو صداق؟ في الكون تهفو لي تعانقها يدك. أتراك اليوم تصحو من ركود آتراك إن سألت الله أمر حط. الله اتراك اليوم تاصح من ركود آتراك ان سألت الله امرا حقق الله دعات، كنت شمسا تشرق الاكوان من فيض ضياء كنت نجما سرمديا يعشق الكون سمات كنت شمسا تشرق الأكوان من فيض ضياء نجما ترميديا يا شق كون سماك ان هززت النصل يوما سارت الدنيا وراك اوحدت الناس شعرا رد ردد الكون حداك إن هززت النصل يوما سارت الدنيا وراك أو حدوت الناس شعرا ردد الكون حداك قل براب الكون يا نسل الهدى ماذا دهات أي أمر حل بسيفي فألقته يدات قل بربي الكون يا نسل الهدى ماذا دهات أي أمر حل بسيفي فألقته يدات